يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يذريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكفرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا فَادْخُلْنَا فَوَعْدَكَ وَاصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا آتِهِمْ بِعَذَابَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَا مِنْ كَثِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيها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 إِنْ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا